الدرس الحادي عشر تدريبات على السكون ه م ز ة ف ت ح ا نون سكون أ ن تا ف ت ح ا تا انت ه م ز ة ك س ر ها سكون اه دال كسرى دي إ اهد ي با فتح عين سكون باع دال ضماد بعد با فتح طا سكون بط شين فتح ا شا بط شا سين فتح عين سكون ساع يا فتحايا سعيا كاف ضمان و ن سكون كن ت ضمات كنت لام فتحاسين سكون لس تا فتحا تا لست تا فتحات لست همزه ف ت ح ا ميم سكون أ م را كسرتين رن أ م رن ب ا فتحه را سكون بر دال فتحتين دن بر دن جيم ف ت ح ا ميم سكون جم عين فتحاتين عن جمعن حافت حابا سكون حب لام ضمتين لون حبل خا ضم سين سكون خص را كسرتين ر ن خسر خافت حلام سكون خل قافت حاتين قن خلقن سين فتحا باسكون سبع حافت حاتين حن سبع حن سين فتحا باسكون سبع ق ف ت ح ة ت ي ن قن سبقن شين ف ت ح ة همزا سكون شا نون ضماتين نون شا نون صاد ضمى باسكون صبحا ف ت ح ة ت ي ن حن صبحا ضاد فتحه باس كون ضبحا ح ف ت ح ت ي ن حا ضبحا عبدا عدن عشر عصف غرقا غين ضما ضم لام سكون غل ب ا فتحتين بن غلبا ف ا فتح ة صاد سكون فص لام لن فصل لام ضمتين ل ن فصل قدحا ق ب ا ك أ س ا كدحا لغوا مسك نخلا نشطا نفس نقعا يسرا ابقى ترضى تنسى يا ف ت ح خاص كن و ي خ فتحالف صغيره ش يخشا يسعي يا فتحتا سكون يد لانظم و ا سكون يدعو تجري يهدي يا ضم غين سكون يغ نون كسرى يا سكون يغني ي ه م ز ة فتح ة لام سكون أل قاف فتحة تسكون قتل القتل همزه فتحه ميم سكون أ م ه كسرى لام سكون هيل أ م هيل همزه كسرى قاف سكون اق و را فتحه همزه سكون را اقرا و ف فتحه را سكون فر ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ソード・ファン・ファン・ソード・ファ ف ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファ ح فتحه راس كون حر و انحر همزه فتحه خاص كون اخر را فتحه را اخر جيم فتحه اخرج ارسل اغطش افلح أ ك ر م الهم همزه فتحانون سكون ان شين فتحاشا أ ن شرا فتحارا ان شرا انقضا دمدم あすあすあいぶんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん ينقلب ي يوسوس ثقلت و ح ش ر ت سطحت كشطت ن ش ي ر ت نصيبت ه م ز ة فتحاء ثا فتح راس كنثر و أ ث ر نون فتحان اثرنا واو فتحه وسين فتحه طاس كون سطو وسطو نون فتحان وسطونا ف ر غ ت ا تا ف ت ح ألف سكون تا 何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何 و ن 何時に何時に何時に何時に何時に و ن に何時に何時に何時に何 「よく知ってくだルナ خلقنا رفعنا وضعنا نطفه عبره زجره تذكره مسفره ميم ضم واسكن و مُوْهِ صاد فتحاصا موصا دال فتحادا موصدا تا ضماتينتن موصداه مسغبات مقربات متربات تضليل تافت حقاف سكون ت ق و و كسرى ياسكون وي ت ق و ي ميم كسرتين من ت ق و ي من تكذيب تسنيم ن مسكينا ممنون محفوظ مختوم م س ر و ر مشهود أ ب و ا ب ا ميم فتحا صاد سكون مص فا ضم و ا سكون فو ファーフェッハーファー。 أ ف و ا ج ا أ ل ف ا ف ا قاف ضما راس كون قر ه م ز ة فتحه الف سكون آ ق ر آ ن نون ضماتين ن ق ر آ ن ه م ز ا ف ت ح ا لام سكون أ ل ح ا ف ت ح ا ميم سكون ح م الحم الحمد ا ضماد و الحمد واو ف ت ح ا لام سكون وال ف ا ف ت ح ا جيم سكون فجر والفجر را كاسرار والفجر والفتح والعصر من المعصرات ي مع العسر ميم فتحه لام سكون مل قاف فتحه ل ف سكون ق ا ملقى را كسرار ملقار عين فتحا ملقاريع تا ضمات ملقاريعات واو فتحاوى همزا كسرائي و ذال ف ت ح ة لام سكون ذل و إ ذ ا الميم ف ت ح ة واو سكون مو و إ ذ ا المو ه م ز ة ضما واو صغيره واذا المو أو د الفتحه ده و إ ذ ا الموءوده تا ضمات و إ ذ ا ا ل م و ء و د ة ينظر المرء كاف فتحه لا مسكون كل فتحفا كالفا را فتحالف سكون را كالفرا شين كسرا لام سكون شيل كالفرا شيل ميم فتحا باسكون مب كالفراش المبثوث <تصفيق> <وعسكونثو> و كالفراش المبثوث <تصفيق> ا كالعهن س ر ف ر ا المبثوث ا ش ل ك ا ل م ن ز ل ي ل ة القدر أ خ ر ج ت ا ل أ ر ض من أ ه ل الكتاب عند ذي العرش يمنعون الماعون وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في أ ح س ن تقويم أ ع ط ي ن ا ك الكوثر همزه ف ت ح ة أ ل ف سكون ا لام ف ت ح ة أ ل ف ص غ ي ر ة لا لا نون ف ت ح ا ن ة ا لان ة